وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فنسال الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين في أنفسهم من المصلحين لغيرهم هداه مهتدين لا ظالين ولا مضلين ونسأله جل وعلا أن يصلح ولاه تأمورنا وأن يصلح كذلك هذا البلد فهذا البلد بأمسي فهو في أمسي حاجة إلى أن تصلح أموره ولم تصلح أموره إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه فكما قال القائل فكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناه الدين جبران إذا ابتعد أهل بلدنا عن دينهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم أنواعا من العذاب والنكال وأحببت أن ننبه إلى كلمة قالها الشيخ الفاضل أبو حذيفة وهي أننا سنقابلهم بما نستطيع ليس معنى هذه الكلمة أننا, أننا سنقابل من يدعو إلى الضلال وإلى الباطل بماذا بالتفجير والتدمير فهذا ليس من أصولنا فأهل السنة لا يرون الخروج على ولاه إمورهم إنما يرون نصحهم وبيان الحق لهم وإنما المراد هؤلاء دعاه الباطل الذين يدعون إلى الرذيلة وينشرون الفاحشة بين الناس فهؤلاء وجب على المسلمين من طلبة العلم والدعاه إلى الله وكذلك العقل أن يتعاون جميعا على بيان ماذا حال هؤلاء وعلى بيان مآربهم ومقاصدهم وعلى التحذير من أقوالهم ونشاطاتهم فإن بلدنا أصبحت أرضا خصبة لأهل الفساد بعد أن قل الأمن والأمان وفتحت البلد، فجاء أهل الشبهات والشهوات من كل مكان، من جمعيات سرية ومنظمات ماذا تنصرية ورافضية وغيرها وتريد نشر عقائدها الفاسدة في هذا البلد، فالواجب على أهل العقيدة وأهل السنة وأهل الخير والصلاح أن يتعاونوا جميعا على دفع هذا البلاء فإن الدفع أهون من الرفع فإن الدفع أهون من الرفع فنحن لسنا بأهل تفجير ولا تكفير فدعوة اهل السنة والجماعة قائمة على العلم بالحق والرحمة بالخلق وكما قال ابن تيمية رحمة الله عليه وإن هذه الدعوة جمعت بين العلم والعدل والرحمة فهم ارحم الناس بالناس وارفق الناس بالناس وأما التفجير وأسفك الدماء وقتل الأنفس المعسومة هو من الفساد في الأرض الذي ننهى أو تنهى عنه هذه الشريعة يسأل سائل ويقول هل المصر على الكبائر كالزنا وشرب الخمر وغيرها كفر وفاعل الكبيره ليس بكافر فاعل الكبيرة معه أصل الإسلام ومعه مطلق الإيمان ومعه أصل الإيمان فلا يكفر بكبيرته وإن أصر عليها وإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الخوارج فإنهم يرونه كافرا بارتكابها كافرا بارتكابها أما عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن فاعل الكبيره ما زال مسلما فهو مسلم بإيمانه أو بأصل إيمانه فاسق بكبيرته هل يجوز إلقاء السلام على من يعمل المعصية؟ القاء السلام على من يعمل المعصية إن كان هجرك له أرادعاً له عن فعل المعصية وزاجراً له عن فعل المعصية فالهجر لا بأس به في هذا المقام والهجر علاج إن نفع وإلا إن نفع وإلا يحرم كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فهنا مثل بالمدخن فمثل هؤلاء يسلم عليهم ويناصحون ويؤانسون فأما ترك السلام والهجر بارك الله فيكم يكون علاجا فإذا كان هجرك له سيكون رادعا له عن معصيته فهذا أمر مطلوب طيب هل من مظاهر الفساد التشبه بالغربيين نعم ذكر من أسباب الفساد أيضا ضعف الولاء والبراء كما نبه الشيخ حفظه الله أن من أسباب العلاج توثيق عقيدة البلاء الولاء والبراء فلما ضعفت عقيدة الولاء والبراء لدى المسلمين أصبح المسلمون يتشبهون بإخوان القردة والخنزير وإن العبد لا يتعجب أن يرى ممن اسمه محمدا أو أحمد أو عبد الله كأن في مظهر في, مظهر في هيئته ولباسه وكذلك في هيئته كأنه من الغرب كأنه من أهل الكفر وأهل الغرب فننصح شبابنا أن يتقوا الله في أنفسهم فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم فأقل هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام أقل أحواله الحرمة فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى والا نتشبه بهم لماذا ما تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين ما حكم زيادة سرعة السيارة فوق المئة والعشرين لا يجوز إذا وضع ولي الأمر نظاما في السرعة فتعلمون تختلف السرعة من طريق إلى آخر ومن مكان إلى آخر فإذا وضع حدا أعلى للسرعة فلا يجوز مجاوزته ف... وهذا ولي أمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني وننصح إخواننا أن يكون قدوة للغير في الالتزام بأنظمة المرور من وقوف عند الإشارة الحمراء وإلى غير ذلك من الأمور التي أمر بها ولي الأمر فإن ذلك سبب لأن يقتدي بك الناس فالناس يقتدون بغيرهم بإذن الله جل وعلا فالإنسان عليه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى يتعبد لله جل وعلا فالواجب على أهل الخير والصلاح أن, أن يستعينوا بالله جل وعلا ويكون ممن يمتثل لمثل هذه الأنظمة التي وضعها ولي الأمر ما حكم كتابة لفظ الجلالة محاذية لاسم النبي صلى الله عليه وسلم على جدال أو معلقا في سيارة يكتب الله ومحمد سئلت اللجنة الدائمة وغيرها من أهل العلم عن هذه المسألة فقالوا هذا الأمر لا يجوز لأن نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس في منزلة الله سبحانه وتعالى بل لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده فنبينا صلوات الله وسلامه عليه حمى جناب التوحيد ونهى الصحابه رضوان الله عليهم الا من ماذا من التسويه أو من هذا اللفظ الذي فيه التسويه بينه وبين رب العالمين فهو رسول لا يكذب وعبد فلا يعبد ما العمل مع من يسب الله والدين وهو من صلة الرحم مثل العم والخال مثل هؤلاء يناصحون ويؤمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويبين لهم أن سب الله والدين كفر ورد عن دين الله سبحانه وتعالى ومن أعطاه الله ولاية على من يسب فعليه أن يؤدبه وأن يزجره وأن بارك الله فيكم وأن يعزره أن يقوم بالتعزير وإن كان على ولي الأمر من خرج منه هذا اللفظ أن يستتيبه, أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل لأنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام وهذه من النواقض العظيمة التي انتشرت اليوم ترى من يتجرى على سب الله ويتجرى أيضا على الاستهزاء بدينه على الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى ومن باب التنبيه إخوان أيضا الاستهزاء بالصالحين والاستهزاء بمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبة العلم وأهل الصلاح والدين هم تمسكوا بالصراط المستقيم وما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما كان عليه التابعون كسعيد المسيب وسعيد بن جبير وما عليه أيضا الأئمة من بعدهم كالإمام مالك والزهري فهم سلكوا طريق هؤلاء كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فهم اتبعوا سبيل المهاجرين وسبيل المؤمنين ومن المصيبة أن تسمع ممن يقول أن هؤلاء زنادقة سبحان الله تسمع من يقول ان هذا الرجل زنديق فمن أين لك أن تحكم عليه بالزنديق الزنديق هو الذي مرق من دين الله وأظهر الكفر والردة والعياذ بالله و... فسبحان الله حتى بعض الإخوة أخبرني ما أدري ما هي الح... إيش سر هذه الحملة الشعواء قال أحد الإخوة كنت مارا من طريق فقابلني رجل في سيارتي أو شاب من طريق ممنوع هو طريقي فقابلني فلما نظرت إليه بنظره فيها شيء من الإنكار قال اسكت يا قمل سبحان الله هذه الكلمه ما سمعت إلا من الهالك المقبور فسبحان الله لماذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحية أمر بها صلوات الله وسلامه عليه قال نبينا عليه الصلاة والسلام عفوا وارخوا هو الذي أمر بإعفائها هو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بإعفاء هذه اللحية بالنسبة إلى يقول القائل كثرت مهاجمة السلفيين في بلادنا والأخذ عليهم بعض الأمور التي ألسقت بهم وهذا أمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولاة الأمور أو بعض ولاه الأمور وأن يهدي بعض الناس ممن أصبح يشنع على طلبة العلم ويشنع على من تمسك بمنهج السلف ومنهج الصحابة والتابعين ف... ف... فالله المستعان وهناك أسباب هناك أسباب تذكر ف... أو يكون تشنيع بها منها أن هؤلاء ممن يقولون بماذا بأنهم يرون أن القذافي ولأمر من علمائنا المعروفين من كبار العلماء ما علمنا عالما يقول في القذافي ولأمر الشيخ بن باز من ثلاثين سنة رحمة الله عليه كفره والشيخ الحيدان أيضا حفظه الله وشيخنا مقبل أيضا كفره فأهل العلم الكبار على تكفيره من سنوات ومن عقود من السنين فما نعلم أحدا من العلماء الكبار يقول بأن هذا ولي أمر أما عدم الخروج عليه فالامور تلتبس والفتن وتعلمون أن المسألة مسألة دماء الصحابة رضوان الله عليهم في فتنة معاوية وعلي في تلك الفتنة منهم من اعتزل كاسامه بن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم فالامور قد تلتبس على الانسان فمن أهل العلم من أفتى بأنها فتنة والمسألة دماء ومن أهل العلم من قال بالخروج وبقتال هذا الطاغية وكتائبه الغاشمة و الحمد لله من إخواننا من خرج وأخذ بهذه الفتوى ومن إخواننا من جلس وأما ما يدعى بأننا أتباع للسعدي فنحن نبرأ في هذا البيت المبارك من السعدي أي من أفعاله ومن ماذا ومن أعماله فحاش وكلا لطلبة العلم أن يكون تبعا لهؤلاء الذين ماذا كانوا بلاء على هذا البلد على هذا البلد ف... ونحن نحب من في قلبه شيء أو من نفسه شيء أن يأتي ويحاور ويسأل ويناقش فالصدر رحب والمجال مفتوح وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإن خالفنا شيئا من دين الله سبحانه وتعالى فليأتي بدليله ونحن نرجع عن, ماذا عن هذا الشيء الذي خالفنا فيه دين الله سبحانه وتعالى والحمد لله منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهو ما عليه الإمام مالك رحمة الله عليه وكما قال الإمام مالك لعبد الله بن وهب يا ابن وهب إن السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ومنهجنا هو الدعوة والتعليم ونشر الخير بين الناس بالحلم والعلم والرفق واللين فمن استجاب فلهو من ترك فلا فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه أما أن نكون مفاتيح شر ودعاة فتنة فلسنا بإذن الله من هؤلاء نسال الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر ونطلب من إخواننا ومن أبائنا اولا ومن إخواننا الدعاء بصلاح البلاد وبصلاح ولاه أمورها وأن يعينهم على ماذا تفعيل خاصة الأمن فالأمن نرى فيه ماذا شيئا من التقصير نسال الله لنا ولهم العون والحمد لله رب العالمين